117. إن لَا لا يهدي القوم الظالمين 118. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم نخشى أَن نخشى 112. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين 113. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين ذا ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف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 126. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله آسع عليم 127. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 117. ومن يتولى الله ورسوله آمَنُوا آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون 118. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا.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 117. وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون 118. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله 117. من لعنه الله وَغَضِبَ عَلَيْهِ عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت 118. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل 119.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 110. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر 111. لبئس ما كانوا يصنعون 112. وقالت اليهود يد الله مغلولة 113. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بَل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ رَبِّكُمْ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 117. لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون